الحمد لله رب العالمين هنا وصلنا واصلما على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقین وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه هي الحلقة الخامسة والثلاثون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن العظيم يقول له عز وجل ومن الناس من يتخذوا من دون الله عندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشب حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب في هذا الآية بك الله سبحانه وتعالى أن من الناس يعني أن بعض الناس يتخذوا من دون الله عندادا أي ضراء وأمثالا يسيونهم بالله عز وجل في المحبة فيحبونهم كحب الله ويشير بهذا سبحانه وتعالى إلى أولئك العابدين في أسنانهم الذين يحبونها كما يحبون الله عز وجل فيوجعونها شريكة مع الله في المحبة قال الله زعالى والذين آمنوا أشب حب لله وهذا كالاستثناء الذي يخرج المؤمنين الذين يحبون الله عز وجل أشد حبا لله من هؤلاء بأسمانهم أو من هؤلاء لله يعني أن المؤمنين يحبون الله ويتعلقون به أشد حبا وتعلقا من هؤلاء بأسمانهم لأن محبة المؤمنين لله عز وجل محبة تقتضيها الفطرة والشريعة، أما محبت هؤلاء إلى أصنامهم تحب الله فهي محبة لا تقتضيها الشريعة ولا لا تقتضيها الشريعة ولا تقتضيها الفطرة، وأجوز أن يكون معنى واللغة أن أشد أشد حب, حب لله من هؤلاء، وذلك لأن محبة المؤمنين لله محبة خالصة لا شكها محبة أحد من الخلق، ومحبت هؤلاء لأصنامهم ومحبة هؤلاء لله تعالى محبة فيها شرك، هذي يحبون هذه كما كمحبة الله وإذا كانت الآية تحتمل وأحد وأحدهما لا ينا في الآخر فإن الواجب حملها على المعنىين جميعا لأن ذلك أعم وأشمل ولن يرى الذين يظلموا العباد أن القوة لله جميعا وأن الله شريف على يعني ولا يرى هؤلاء الذين ظلموا بابتخارهم أنبادا يحبون ومحب الله إذ يرون العذاب أن يشاهدونه ويعينونه يوم القيامة أما قوة لله جميعا وأما أصنامه ليس لها قوة ولا حول بل هي أضعف وأهوى من أن يكون لها قوة وقد قال الله تعالى يا أيها الناس وضرب مات الأنفصل المولى ان الَّذِينَ يشركون مِنْ دون الله بيخرقوا دبابا وإن يصرهم دباب شيئا لا يخلقون ذبابا ولا يجتمعونه ويصغون ذباب قد جاء بشيء لا صوت لهم منه ووقف الطالب والمطلوب يقول سوى الذي ناداني اذا نادى ان القوه لله جميعا لا من الله الله يعني الله أن الله شديد الوقات، يعني لو رعوا ذلك، يتبدع في حوالهم، ولا عرف، ولا عرفوا أنهم على خطئ وضلال في هذه الآية فوائد تحريم تشريف محبة الله تعالى ما غيره، بحيث يقتلون أصناماً وحبها تحب الله، سواء كانت هذه الأصنام من الشجر أو الحجر أو البشر فمن أحبى أحدا كمحبة الله عز وجل فإنه قد قد شرت مع الله تعالى في حبه ويسمى هذا النوع من الشرك الشرك المحبة ومن طوائد هذه الآوة أنه وجد المحبة الليها عز وجل والمضاد بها محبة التدلل والفضوء والعبادة وأما المحبة الطبيعية التي تكون بين الإنسان وبين ما يلائنه إن بشر أو معقول أو ملغوث أو مرقوب فهذه لا تعدق لها في هذا الباب وخذلك محبة الإنسان لأبنائه وبناته وأصحابه لا تدخل في هذا الباب لأنها ليست محبة مع الله وهي من نوع آخر ومن بعد هذه الآية الكريمة شدة محبة المؤمنين الله عز وجل محبة كاملة أثمن من محبة هؤلاء لأصنامهم ومحبة خالصة أخرس من محبة هؤلاء الله عز وجل ومن ثالث وآية الكريمها الوعيد الشديد لهؤلاء الذين جعلوا لله شريكاً من محبة يؤخذ من قومه وذور الذين ظلموا إذران العذاب عن مفوية لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ومن هذه وآية الكريمة وأحكامها إن هؤلاء الذين جعلوا الله شريكاً من محبة كانوا ظالمين قال لا لأنفسهم حيث انتقصوها حقها وهكذا كل عاصل الله فإنه ظالم لنفسه لأن نفسه أناة هندة يجب أن يرعاها حقا لعايتها وأن لا يطيعها في النهالك فتهلك ولهذا قال الله تعالى لعاية متعددة وما ظلمناهم ولكن ظلمنا بسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ومن تيائز الآيات الكريمة إثبات أن القوة أن قوة لله تعالى جميعا فجميع القوة لله عز وجل حتى ما يجعله أو ما يخلقه في بعض المخلوقات من القوة فإنه لله وحده منك وإشاء لسبب القوة قوته يقول لهذا يقول أن يؤمن لا حول ولا قوة إلا بالله ومن فائد هذه الآية الكريمة وأحكامها التحذير من عذاب الله يقول الله تعالى وأن الله شديد, شديد عذاب وقد بينا الله سبحانه وتعالى في آية متعددة أن شدة عذابه إنما تكون لمن يستحقه من كفار والعساة ولكنه مع ذلك غفور رحيم كما قال الله تعالى نبّئ عبادي أني أنا الغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال تعالى اعلموا أن الله شرير الوقاب وأن الله غفور رحيم ومن فائد هذه العاية الكريمة أن المحبة تتفارع فيحب الإنسان شيئا أكثر مما يحب الشيء آخر، وإذا كانت محبة الله تعالى من الإيمان ومن أفضل ربادات وكانت تفاضل فهذا فهو دليل على أن الإيمان يتفاضل وهو مدحب أهل السنة وجماعة فقصرح أهل السنة وجماعة بأن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص وأن من أسداد زيادته يفاعة الله عز وجل ومن أسداد معصانه معصية الله فالإن الإيمان يزيد وينقص حتى في العلم الحاصل في القلب فإن العلم الحاصل في القلب يتفاوث بحسب الطرق الموصلة إليه فالإنسان يعلم بخبر اثنين أكثر مما يعلم بخبر الواحد وكلما تعدد المخبرون جزا الإنسان يقينا ومن فوائد هذه العزة الكريمة أن يحبر الإنسان مما وقع له أولئك الذين جعلوا الله شريكا في محبه فأحب العذاب كما يحب الله مثلا الله تعالى أن جعلنا جميعا من أحبابه وأولياء وأنهب لنا منه رحمة من هو الوهاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.